أغيب وذل طايف لا يغيب أغيب أغيب وذل طايف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذل طايف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب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 ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب اللهم مولانا سي وهو كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فاني عنك أن اتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فامر روعتي واكبت حسودا فان النائبات لهن يوب وانيسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي بأطفال صرا أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي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 وَالْهِمْنِي لِذِكْرِكَ طُولَ عُمْرِي فَإِنَّ بِذِكْرِكَ الدُّنْيَا تَطِيبُ وَقُلْ عَبْدُ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَلِيهِ لَهُمْ فِي ريف رَافَتِنَا نَصِيبُ فَظَنِّي فِيكَ يَا سَنَدِي جميل وَمَرَعَ ذُو دِّآمَالِ خَصِيبُ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا تَرَنَّ مَفِي الأَرَاقِ الْعَنْدَ